لَهُمْ دِيَارُ الصَّوَامِعِ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُلْكَى فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإن كذبوا كف قد كذبت قد لهم قوم نوح وعد وسعود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكرب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي صاوية على عروشها وبيئ معتطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبُ الَّتِي تُصْلُوَونَ